والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ محمود خليل القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 تولاه فانه يضله فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب ثم مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يسر توفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا لكي لا يعلم من بعد عين شيئا وترى الارض هامدا فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت وَأَنۢبَتَ مِن كُلِّ زَوجٍ بَهِيجٌ ذٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِى ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سبيل الله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 ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد مَن كَانَ يَظُنُّ أَلَّنْ يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيُقْطَعُ ثُمَّ الْيُقْطَعُ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ وَكَذٰلِكَ أَنزَلْنَا هَٰؤُلَاءِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ ۗ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ, والمجوس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 كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات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 نذقه من عذاب اليم واذ بوائنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقايمين والركع السجود واذين في الناس بالحج ياتوك رجالا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 فَجِئْتَ نُبْرِجِسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَجِئْتَ لِبُ قَوْلِ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ أَوْ تَهْوِي بِالرِّيحِ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى القلوب.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 بِهِمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَبِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا قُطُور فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صواف فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فكلوا منها, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا هَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كذالك سخرها لكم لتكبروا على ما هداكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين